ياو الموتور كولو حياتي دوه منو كارو في السكالا شاوصني لل هادي الحاله زادوا رشاوني ليام قالو الدنيا غول و الهوله بان دنيتي شبع دولو الزلطه تاني في حيطي كاتب العوان Inte är skäl hemmik, jag vill ha. Jag önskar dig att jag blivit inte du och jag. alla